قال رحمه الله قال الزجاج الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال وهذه فائدة نغوية تحفظ أن الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال فيقال كنز المقصود المال ويجوز عند التقييد يقال عنده كنز علم وهذا اللوح كان جامعا لهما هذا وهذا لكنز المال ولكنز غير المال فإذا من هذا الإمام تتعلق بالكنز وإطلاق الكنز فإذا أطلق ولم يقيد فلا يحمل إلا على المال وإذا أريد غير المال يقيد كنز علم كنز فهم قال قوله تعالى. وكان أبوهما صالحا قيل كان اسمه كاسح وهذا من ذاك وكان من الأتقياء قال ابن عباس حفظا بصلاح أبويهما وقد تقدم معنى أن سعيدا يزيد في صلاته من أجل ولده ويدخل في الصلاة ثم يذكر الولد ويزيد في الصلاة من أجل أن يحفظ هذا الولد بطاعة أبيه وبصلاح أبيه وبعبادة أبيه وهذا حاصل في الواقع أن الله يحفظ المال للصلحاء من الأبناء ويحفظ لهم إذن كذلك الدين الخير الذي كان عليه الأباء إلا إذا كانوا قد كُتِب عليهم في الأزل أنهم أشقياء فهيهات فلا يكون لهم هذا وإلا الأصل وإلا الأصل أن الصلاح يؤثر صلاح الأب يؤثر على الأبناء هذا هو الأصل فساد الأب يؤثر على الأبناء الحصة بالحصة والعكس بالعكس فإذا كان الأب فاسدا أثر فساده على أولاده وإذا كان الأب صالحا أثر صلاحه على أولاده هذا الأصل إلا من كان شقية كولد نوح فهذا شيء آخر نحن نتكلم على الأصل تجد العوائل التي فيها فساد من الآباء ما تصلح نادر أنها تصلح تجدها مثل الآباء تأخذ بعمل الآباء والعوائل التي فيها خير فيها شيء من الصلاح حتى ولو كان قليلاً تجد أبناءهم يصلون وليس بأولئك المشاقبين العرابدة لأنهم تأثروا في البيت أبوهم ينصح لهم يوجه لهم وإن فيهم شيء من الشر يقل عن العوائل التي أصولها فاسدة فالأصل إذا صنح صنحت الفروع وإذا فسد الأصل فسدت الفروع فكيف يقام الظل والعود أعوج ما يقام الظل والعود أعوج شمال الظل سيقام قال رحمه الله فأبوه وكان أبوهما صالحا قيل كان اسمه كاسح وكان من الأتقياء قال ابن عب قال ابن عباس حفظا بصلاح أبويهما وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح سبعه آباء وتتقدم أيضا أن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته وهاكن أهل دويراته حوله وهذا جاء حديثا مرفوعا لكن هو أثر ومن سانون في حفظ الله ما دام في همدان ك رجل ذهب الصالحون اتاهم ما يعدون كما جاء في الحديث اذا ذهب أصحاب اتى الناس ما يعدون والصالحون يحفظ الله بهم الخير ويحفظ الله بهم ما يحفظ فاذا ذهب ذهب الخير معهم اذا ذهبوا ذهب الخير معهم وقل الخير في الناس قل الخير في الناس في ذهاب اولئك الاصول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب أصحابه أتى الناس ما يُعدون وهكذا في التسلسل إذا ذهب التابعون أتى الناس ما يُعدون إلى آخر شر الأزمنة حتى يأتي زمان لا يقال فيه الله الله صلى الله العافية والسلامة إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبغي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هؤلاء ما هم صالحون وليس علماء ربانيين هؤلاء فسقه وهؤلاء جهال فأتى الناس ما أتاهم من الضلال عن طريقهم ضلوا وأضلوا أثروا بفسادهم على الناس وبضلالهم على الناس فلحق ظلالهم المساكين هؤلاء الجخال الذين يثقون بهم أضلوا أضلوا أولئك العلماء الربانيون أفادوا وأناروا الناس فاستنار الناس بالخير حاصل الفاسق هؤلاء سواء كانوا من من يسمى بعلماء السوء أو غير هؤلاء وصنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس الأمراء والعلماء يعني إذا فسدوا أثروا في الناس بفسادهم نص الله العافية والناس كما يقال تبع لأمرائهم فإذا كانوا أهل خير كان الناس فيهم خير وإذا كانوا أهل فساد انتشر الفساد في الرعية فعلى هذا ينبغي الأمراء أن يحرصوا على صلاح أنفسهم حتى تصرح لهم رعيتهم وتستقيم لهم رعيتهم وهم يسعون في استقامة الرعية ليهدؤوا ويهدى روعهم وخوفهم من هؤلاء ويهدى بالهم وتسكن أنفسهم ما فيه إلا بالصلاحة أصلح نفسك وشوف كيف الناس كيف يكونون كما تكون يولى عليكم ونحن أيضا الرعية في الجانب الآخر ينبغي أن نصلح أنفسنا حتى يصلح الله مرأنا فإننا إذا صلحنا أصلح الله مرأنا وإذا فسدنا صلط الله علينا من جنسنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه إن الناس استقاموا لأبي بخر عمر ولم يستقيموا لك أو إن الناس استقاموا لعمر ولم يستقيموا لك فقال كان عمر رعيته أنا وأمثالي وأما اليوم فرعيتي أنت وأمثالك أنت وأمثالك يعني من الفسق الذين يتجرؤون علينا وام عمر كان رعيتي وانا وام ثاني علي رضي الله استقمنا لهم واقامهم الله لنا سبحانه وتعالى اما اليوم فرعيتي امثال الخوارج من امثالك هؤلاء فحصل ما حصل من الخير فالرعيه اذا صنحت اصلح الله الراعي والرعيه اذا فسدت صلت الله عليهم من جنسهم صلت الله عليهم من جنسهم فساءوهم سوء العداء وتجد الناس المجتمعات تصيح ليش وليش طيب وانتم وين انتم انتم من دين الله انتم من من الخير والاستقامه والطاعه والعباده والمبادره للصلاه والمبادره بالطاعتين انتم حتى يستقام لكم ويقيم الله سبحانه وتعالى لكم ما تريدون اين انتم من عبادة الله جل وعلا وتجد الداه ملتصق بهم جدا ويصيحون يصرخون ها ولا فعلوها ولا فعلوا ولا افعلوا وانت ما فعل شيء الله العافيه والسلام قال رحمه الله والايات واضحه الدلالات على ما شرت اني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وهاك في الكلام المشهور عن العرب كما تكون يولى عليكم قال محمد بن المنكدر إن الله يحفظ بصلاح العبد وهو ذكر عن محمد هنا إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده ولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله الله أكبر وأهل دويرات حوله يكون على النصف على الظرفية حوله فما عظم الصلاح وأثار الصلاح الجميلة ما عظم الصلاح وآثار طيبة على الناس وانظروا أهل السنة على قلة في المجتمع كيف يصلح الله بهم الأمم ويصلح الله سبحانه وتعالى بهم من شاء ويحفظ الله بهم المجتمع الذي هم فيه وأن يحفظه قد يكون الحفظ نسبي بالنسبة لغيرهم من المجتمعات التي قد ضاعت وحصل لهم ما حصل بخلو البلاد من أهل السنة وحصل ضلال بعيد في الناس الدولة التي ما فيها هذه الدعوة حصل فيها ضلال بعيد والدولة التي فيها هذه الدعوة المباركة الطيبة تجد الشر يقل فيها وإن لم يكن الحفظ مطلق لكن قد يكون بالنسبة لغيرهم أفضل من غيرهم وهذا هو الواقع على ضعف في أهل السنة مساكين على ضعف والله فيهم كما تعلمون حالهم حاربهم الكل ويقوم عليهم الكل من أهل الأهواء وكلهم قد وجهوا سهامهم إليهم وهم ثابتون صابرون على حال لا يعلم به إلا الله ومع ذلك كم يصلح الله سبحانه وتعالى من الناس بهم في الخطب اسمعون كلاما طيبا وهكذا أيضا في الكتابات يقرؤون كلاما يربط الناس بالله سبحانه وتعالى ويعلق الغلوب بالله جل وعلا وهكذا في الأخلاق في المعاملات وفي الصدق مع الله فيما نحسبهم والله حسيبهم يستفيد منهم الناس ويتأثر الناس ومن فسد فسد على نفسه لكن هذا المنهج لا يقبل الفساد ولا يداخله الفساد الذي يتبنونه ويدعون إليه وأما فساد الأفراد فهم غير معصومين لكن منهجهم منهج صلاح وإصلاح قال رحمه الله قال سعيد بن المسيط. فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم الله أكبر ما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم وقال السعيد المسيّب لا لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي وهذا أشرنا إليه قبله وأنا ما انتبهت لهنا أنا ما أقرأ في التفسير أقرأ قبل ذلك فذكر هذا الذي أشرني إليه قبل إني لا أصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي والدعاء لا يغفل عنه الشخص يدعو لولده أن الله يصلحه أن الله يصلحه فهو جميل الدعاء والصبر عليه فنحن ربما ما عندنا صبر على أبنائنا احتاج الولد إلى صبر وإلى مداراه وإلى غير ذلك من الأساليب التي يكون فيها بإذن الله صلاحه أما الحماقات التي ربما تصدر منه تضيع الولد والله تضيعه يشرد منك أكثر وأكثر والغلة والجفاء هذا ربما يضيع الأبناء وفي المقابل الليون الكثيرة وعدل مبالا بأفعاله وعدم القيام بتوجيهه وإرشاده يضيعها أيضا فما أحسن التوسط قال سعيد بن مسيب لا لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاته قوله عز وجل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أن يبلغا ويعقلا وقيل أن يدركا شدتهما وقوتهما وقيل ثمان عشرة, أو ثمان عشرة سنة قوله ويستخرجا حينئذ كنزهما رحمةً نعمةً من ربك رحمةً فسرها بالنعمة نعمة من ربك هذا فيه ما فيه رحمة يرحمهم الله سبحانه وتعالى وصفة الرحمة ثابتة لله جل وعلا وهذا تفسير باللازم لا شك إذا رحمهم أنعم عليهم سبحانه الذي يظهر أنه يقصد بها الصفة كنزهما رحمة من ربك والله موصوه بالرحمة كلا وعلا فتو يثبت له اسم ويثبت له صفة الرحيم والرحمن وهكذا أيضا صفة الرحمة من الرحيم قال كنزهما رحمة نعمة من ربك والبغوي ربما مسلم من هذا مع أن الأصل أنه سنفي لكن أحياناً يأتي بتفسير أولئك ومنهم من يقول هو على العقيدة الصحيحة ولكن أحياناً يفسر المفسر السنفي الشيء بلازمة وليس معنا هذا عنده خلل في العقيدة فقد حصل الابن كثير لغيره من أئمة التفسير أنه ربما فسر الشيء بلازمة وليس أنه معنا ذلك أنه مؤول هذا خطأ لا ينبغى أن يفهم عن الإمام هذا ما دامت أصوله معلومة في هذا الباب فيحمل عليها ولا يحمل على غيرها فمن الظلم أن نحمله أن نحمله على غير أصوله ونقول هاي أول شوف ابن كثير وقع في التأوين لا هذا قد يحصل فيفسرون الشيء أحيانا بيلازمه وليسوا مؤولوا حاشاهم ولكن غير معصومين قد يحصل شيء من الخطأ قوله ويستخرجا أي حينئذن كنزهما رحمة نعمة من ربك قوله وما فعلته عن أمري أي باختياري ورأيي بل فعلته بأمر الله وإلهامه قوله ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا أي لم تطق عليه صبرا واستطاع واستطاع بمعنى واحد على هذا يكون تصطع من فعل استطاع وتصطع المتقدم من استطاع استطاع أي تطق عليه صبراً واستطاع واستطاع بمعنى واحد وروي أن موسى لما أراد أن يفارقه قال له أوصني قال لا تطلب العلم لتحدث به لت... أيش عندكم؟ تحدث به قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به هذه نصيحة جميلة أي أنك في الأصل تركز على العمل أكثر من أن تتصدر المجالس بالتحديث وتبليغ العلم واجب بلغوا عني ولو آية فتبليغ العلم واجب لكن المقصود من ذلك أحرص على العمل أكثر من التحديث فلا يكن همك التحديث أنك تحدث وتتصدر المجالس بالتحديث وأنت خاون عن العمل العلم هتف بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل فهذا هو المقصود وليس المقصود أنك تترك التحديث بالكلية هذا ما يجوز فإن من كتم علماً ألجمه الله لجاماً من نار يوم القيامة ويجب عليه المحدث والله دنبني إسرائيل فإنهم كتموا العلم ولم يحدثوا به الناس واكتنزوه وحفظوه لأنفسهم ولم يبلغوه دمهم الله دمًّا شديدًا وواجب تبليغ العلم لكن مقصود الخضر عليه الصلاة والسلام على ما يذكر هنا أنه لا تكون عنايتك التحديث فحسبه وليس لك عمل بهذا العلم الذي تعلمته فهذا يضرك. فأول من تسعر به النار قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به واختلفوا في أن الخضر حي أم ميت قيل إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم قيل بصيغة التمريض التي تدن على بعد هذا القول ما نقول على تضعيف فقط على بعده هنا وأن هذا كلام ما عليهم برهان عليه ولا عندهم علم من يقول بحياة الخضر وحياة إلياس كل ما جاء في حياة الخضر لم يثبت منه شيء كما نص على ذلك أئمة الحديث أنه لم يثبت شيء مما ذكر في حياة الخضر ما ثبت شيء. ثم هؤلاء الذين حكي عنهم أنهم التقوا بالخضر كيف يصدقون رجلا يقول لهم أنا الخضر خلاص لا يعرفون ولا شيء ولا قد رأوه ما رأوا الخضر ولا قد التقوا به يأتي يقول ها قال لا أنا الخضر هذا بغفل هذا والله أنه مغفل مجرد ما يلتق به يقول له أنا الخضر ربما شيطان من الشياطين يقول له أنا الخضر ويتلعب به وهذا الذي حصل لكثير من أرباب تصوب تلعب بهم الخضر الشيطاني أما الخضر النبي حاشاء المدعي أعني أنه الخضر تلعب بهم وأورده من وارد صلى الله العافية أما السلفي والسن الثابت على عقيدته الذي يأتيه ويقول لأنا فلان ما يصدقه ما يصدقه كيف أنت فلان أنا ما أعرفك حتى على مسؤول هذا اللقاءات ربما في الغالب تجد يقول الله أنا ما أعرفك لو أحد يعرفك عندي كيف نقبل أنه الخضر أجاءني وكلمني وقال لي فعل كذا إلى آخر ذلك وأمور شرعية أمور شرعية تبنى على اللقاء من الخضر أو بالخضر ويصدقون هذا يدل على جهل الله الحمد لله الذي بصر أهل السنة بهذا فالخضر الذي نعتقده فيه أنه ميت عليه الصلاة والسلام أنه قد مات وما جاء في حياته من الأدلة لا يثبت شيء منها وما يزعمه, يزعمه لا لكن ما هي أقاصيص أقاصيص يقصونها ويصدقون كل من جاءهم ربما وقال لهم أنا الخضر فهذا يأتيه يقول لنا الخضر وواحد آخر يقول له الخضر وتناعب بالصوفية الخضر هذا الذي يزعمون وهكذا إلياس ميت عليه الصلاة والسلام وهو نبي وقيل أن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم خبر ضعيف قال هنا وكان سبب حياته فيما يحكى أنه شرب من عين الحياء وهذا الذي تعلل به من يقول بحياة الخضر أنه شرب من عين الحياء ومن شرب من عين الحياء فإنه لا يموت شرب منها ربما أمه غير الخضر لم يُذكر لهم حياء فهذا كله من الخرافات غير مقبولة وذلك أن ذو القرنين دخل الظلمات لطلب عين الحياء وأيضا هذا وكان الخضر على مقدمته فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل وتوضأ وشرب وصلى شكرا لله عز وجل وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد وذهب آخرون إلى أنه ميِّث لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يجئ من هذا الاستدلال وهكذا الحديث الذي سياتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف ام متفهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت فالخادم نفسه ذائقه الموت ومات ولم يجعل الله سبحانه له الحياة والاستمرار حتى قيام الساعه وانما جاء ما استنتهم الادله فإن هذه الآية قد خصصت ببعض ما تعلمون ومن ذلك أيش الذي خصص أيضاً من هذه الآية ما هو الذي خصص حياة من من جزيرة الدجال فإنه حيل قيام الساعة يخرج وأيضاً هذه الآية دخلها التقصيص أيش قلت أنت عيسى عيسى نعم أحسن ده. فإنه حي إلى قيام الساعة وسينزل بعد ذلك يحكم بشريعة محمد ويقسر الصنيب ويقتل الخنزير الذي يأكل أولئك ويقسر صليبهم ويقيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير راض من قبل على الخنزير هذا ولا على أيضا كذلك كما تعلمون من الصليب ومصلبوه بعد واعتقدوا هذا الذي اعتقدوه وأيضا الشيطان أحسنته وهو حي إلى قيام الساعة الدابة نعم وينظر في الدابة نعم هل هي موجودة الآن أم أنها تخرج يوم القيامة تلك الدابة أخرى الذي كلمتهم في الجزيرة ينظر في الدابة هل هي يحييها الله سبحانه ويجدها الله يوم القيامة تكلم الناس وهي من علامات الساعة الكبرى هذا يحتاج إلى نظر في الدابة وأما يجوج ما أجوج فليس أحد منهم يبقى حياً وإنما يتناسلون إلى قيام الساعة وهم مردومون الآن بذلك المكان وليستطيعوا الخروج منه وليستطيعوا نقب ذلك الذي فعله ذو الغرنين كما سيأتي لكنهم لا لا يعيشون إلى قيام الساعة يعني أفرادهم وأعيان بعضهم لا وإنما يتنسلون إلى قيام الساعة يعيش هذا ويموت هذا كحان بن آدم إلى قيام الساعة ثم يؤذن لهم بالخروج أما بعض الأفراد حي منهم من قيام الساعة هذا ما عليه ذليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء ليلة أرأيتكم ليلتكم هذه ما معنى أرأيتكم في نغة العرب إذا جاء بضميرين صاحبهما واحد بمعنى أخبروني عن هذا الشيء أرأيتكم ليلتكم هذه اخبروني عن هذا الأمر إلى آخرة وضميران صاحبهما واحد التا والكاف والكاف حرف على الصحيح في هذه الصيغة وليست باسم حرف خطاب لا محل لهم العراب والتا هي الاسم التي يريد بيخطاب هذا الشخص فخوطب بيضميرين أرأيتكم فالتال أولا هي الضمير التي هي الفاعل وذلكاف هذه حرف خطاب لا محل لها من الإعراب في هذه الصيغة أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض أحد وهذه من الأدلة أيضا ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش بعده وهكذا أيضا لو كان الخضر حيا لكان حاله حال موسى ما وسعه إلا اتباعي يعني سيأتي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويناصر النبي عليه الصلاة والسلام نزاما ولكن أين هذا فهذا يدل على أنه ليس بحي فلو كان حيا فما وسعه أن يستقل بشريعة بل يجب عليه أنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهنا سبحانه وتعالى